إن هذا لهو القصص الحق وما من إله العزيز الحكيم فإِنَّ وَيَا اجْلَ الْكِتَابِ تَعَالُو إِلَكَ لِمَنْ تِسَاوَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا أَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أذن في افلا تعقلون ها انتم اولائي حاجدتم فيما لكم به علم اليمتو دون فيما لا استلقوا به علم والله يعلم وا مَا كَانَ عِبَادِ رَبِّي مُؤْمِنِينَ لَوْ كُنْتُهُمْ يَخْضَعُونَ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ان اَوْلَ النَّاسِ بِإِذْرَائِمَ لِلَّذِينَ تَبَعُوا وَآذَنَ النَّبِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ ود الطائفة من أهل الكتاب يا أهل الكتاب لم تكفرون بآخر